فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يَأْتِيهِمْ أنباء ما كانوا به يستهزئون أَلَمْ يروا كم أَهْلَكْنَا من قبلهم من قرن مكناهم في الْأَرْضِ ما لم نمكن لكم مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا, السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم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 وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون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 ik heb aan mezelf de genade, niemand zal u bijnaar komen de dag van Ull-erroi rollai, ettachizoadie, ferturisme, wettig, weddell-audri, weddell-audri, weddell-audri, weddell-audri, weddell-audri, weddell-audri, weddell-audri,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 يشركون صدق الله العظيم الذين آتينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا. <آه> فسهم فهم لا يؤمنون، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفرح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا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 we gaan er een beetje vanuit het buitengewoon verkeerd. En dat is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 وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أَفَلَا تعقلون قد نعلم إِنَّهُ ليحزنك الذي يقولون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 Waarom ga ik de kerk وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الْأَرْضِ أو سلما في السماء فتأتيهم بِآيَةٍ ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين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 قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من ذابة في الأرض ولا طاب يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا باياتنا صم وبكم في الظلمات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 لهم يتضرعون فلو لا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حتى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا عَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هم مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا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 وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا ينسينك الشَّيْطَانُ فَلَا تقعد بَعْدَ الذكرى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون الَّذِينَ الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وَاذَكِّرْ بِهِ أَنَّ نَفْسًا بِمَا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 ونرد على عقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران كَالَذِي اسْتَهْوَتُهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حِيرَانَ لَهُ أصحاب يَدْعُونَهُ إلى Qul innahu Dallahi al-Huda wa umirna li-nuslima li-Rabb al-alamin wa an aqim al-salat wa at-taqoo huwa al-Ladhi ilayhi tuhsharon huwa al-Ladhi khalq al-samawat wa al-arz bil-haq wa yooma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 وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل راك كوكبا قال هذا ربي فلما أفلا قال لا أحب الآفين فلما رأى القمر بازعا قال هذا ربي فلما أفلا قال لئلا لم يهدني ربي لأكونا من القوم الضالين Vlamm maar de zon bezigte. Hij zei: "Dit is mijn Heer, hij is de grootste." وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجني في الله وقد هدّد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 وَكَيْفَ kan مَا أَشْرَكْتُمْ Je kunt je doen, je kunt je doen, je kunt je doen, je kunt je doen, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا اتيناها إبراهيم على قومه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 اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا اسالكم عليه اجرا ان هو الا ذكرى للعالمين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 وهذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أُمَّ القرى ومن حولها والذين يؤمنون بِالْآخِرَةِ يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون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 لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ان الله tuntum الحب Inna Allah, الحي من habi, ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون.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 nog regen, nu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 قل انما الايات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة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 وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا, أن يشاء, الله. ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نبي عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زخرف القول غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ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 O, degenen die naar het Boek en dat het van Jezus is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 وَإِنَّ كَثِيرًا ليضلون بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ ربك هُوَ أَعْلَمُ بالمعتدين وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يكسبون الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ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 وكذلك جعلنا في كل قريه اكابر مجرميها لينكروا فيها وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون واذا جاءتهم ايه قالوا لن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 فمن يرد الله أَن يهديه يشرح صدره لِلْإِسْلَامِ ومن يرد أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون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 waarom Allah, en alibi, de يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي ألم يأتكم منكم يقصون عليكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا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 وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون Wakalu zijn hier de buurt gegaan. de O bezameh, en annamul hurmet zohurha, en annamul la yzkurun asma Allahi alayha,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 Badek was hier onlevi, na kwateru, eeuwlede, musefem, biwai, rij, ilmiu, eeuwlede, musefem, musefem, uftiro, en alamla, معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه قلوا من ثمره إذا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 Nabbi' uni bij mijl min inkun tunsoditin, en min al ibilis neini, en min al bekwaris neini.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 إلي محرما على طعيم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس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 ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو, أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون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 فلو شاء لهذاكم أَجْمَعِينَ قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أَنَّ الله حرم هذا فَإِنْ شهدوا فلا تشهد معهم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 ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة we gaan verder met dezelfde uitdaging. We gaan verder En we على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا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 ja, u mee, ik heb u heel erg, u mee, ik heb u erg, ik heb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 ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربكم نرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون